وطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا 119. وحدائق غلبا 110. وفاكهة وأبا 111. متاعا لكم ولأنعامكم 112. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه 117. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 119. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه 117. يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة